يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكانت تقيا وبضا بوالديه ولم يكن جب عباراً عصيا، وثلاثٌ عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وذكر في الكتاب مضي ما إذ تبتت من أهلها مكان الشرقية، فَتَعْلَمُونَ مَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ و تَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُسُلًا حَنَفَتْ فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ وقيل قال انما انا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكبغا قال كذالك قال ربكي هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمر مقضي فحملته فانتبذت به مكانه قصيا فاجاء اهل المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا مما سِي ي فَناداها مِن تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهذي اليك بجذع اخلتي تفثا قط عليك رطبا جنييا